يغشي الليل النهار إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع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 من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من دين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله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 وَمِمَّا يُنْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتَغَوُّلِ أَحْلِيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَدَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّدَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ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 أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المصير أثم يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إن ما الألباب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 والذين صبروا بتقوى وجه ربهم وأقاموا الصلاة وألقوا مما رزقناهم وألقوا مما رزقناهم سر وعلانية ويدرون بالحسن السيئ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 ايك لهم اللعنه اولائك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فسرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع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 اذكروا الله هل بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات تقبل لهم وحسن ما كذلك أرسلنا كفي أمّة قد خلت من قبلها أمّل لتتلوا عليهم لتتلوا عليهم الذين أوحينا إليك وهم يتقون بالرحمن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 فكيف كان عقاب؟ أثمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أقُل سَمُوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ؟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 وعده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوسّفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أَوَلَمْ يَرَو respectively أن أت الأرض لنقصها من أطرافها